يوم يطوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سدين وما أدراك ما سدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب فَلَذِ النَّذِيرِ إِذَا تُجْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ سَاطِعُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَادَ عَلَى قلوبهم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُودُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لا يقال هذا الذي جنج به تجذبون جلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما علميون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على في وجودهم نظرة دعيم يسطون من رحيط مخدوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فمزاجه من تسليم عينا يشرب بها المطردون إن الذين ألرموا كانوا من الذين آمنوا فإذا مَرُّوا بهم يَتَرَمْزُونَ فإذا قَلَبُوا إلى أهلهم قَلْبُ فَرِيقٍ فإذا وَإِذَا قالوا إنها إِنَّهَا كَذَّابٌ إِذًا تَرْمِيهِ بِحِجَارَةٍ وَيَقُولُونَ مَن أَصَابَ هَٰذَا الكشفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سرب الكشفار ما كانوا يفعلون